ووحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خميرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرق قوم الله كل من ساعه وكان الله واسعا حكيما